إن الحمد لله نحمد ونستعج ونستعج ونستعج ونستعج عمالنا من يعدج الله فهو المهتد من يضرب لن تجدله وليم مرشف أشهدنا لا إله إلا الله ولا شديك لو أشهد أنه محمد رسول الله من سلكه فاغ بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا أو يصار رنبيي سواء الرحيم اللهم صل على محمد وعلى الله محمد كما صلى على تعالى إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين ثم بعد فإن قال كتاب الله وخيرا الهديهة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور لمحدثاته وكل معدثاته وكل وكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت من مثل عن رضي الله تعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية، ثم يخرج إلى الصلاه في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى اثر الغسل متفق عليه ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه ذلك أو كان اول منير بس في مكانين منك في ثيانه يعني كان واسيه ماذي مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه من مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه رسول كان رسول الله المنية. من يقتل المانية. فعند من يكيد الشوش. كذا يشوش. معنى إيواني الشوشتين من يكيد وواعد يشودي. حال الناس يدخل إنسانك خوي في قصر لا لا إذا نجاوب لا بيشوا. ثم يخرج إلى الصلاة من ذلك الثوب. كذا في وأي درجات هويا جل أوراق وأنا أنظر إلى أثر الغسل أمنش سيري شو هني عايشة لفي غرفة أخرى هو أفضل مخلوق أفضل مخلوق هو لا يناني عليه وضع خلاص بيجي وجبان الدنيا على كارم خيجة وجبات ما أي أز أو يستعدي فيه جيدانا. جيدانا و بينا بينا بينا في في في أو كذا لا تنسى. إمام عليج لو والله ما يجيب أياه، لا بروج لنا. كلا بروج لنا. أجر Fala meu dinheiro, bonito na corte. Os dinheiro. Bonito dinheiro. Yandu, para meninge barato serinho bu da la da essa coisa. Eu inês não sou uma meninginha. Se meninge desde a verdade que ia vinha, queria levar que irmão. Quando vida la que escuto a hoco. Hoco para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 اظمن يا شكل الترينا في عافات بالنينه عليكم يا شباب شي لك يا دي في عندنا هادي دي ثانيه كنا بس من كان معنا الا عافات اي مش لا إم على ما أعتقد بني كم يعني أفضل المرأة. هذا في وقت اللي يعني يعني في أو أو إذن هو سائل الأب يا تسمح ليه؟ الحيوانات في الملبية منشأوا إفازات خفية بضم الرأي الفرق والثلق والحق يقال فرق الثو رحب حك وحتى يتفتت مع القرين قدمي ترى إيش حتى آخر حتى مع القرين هيك فرقا هو المظرة الشيء من في المجال هو نرد ولا آه هذا ممتازين أصلاً لكن لماذا العقيدة في الى المدارس من المدارس الى المدارس الى المدارس الى المدارس الى المدارس الى المدارس الى المدارس في المدارس الى المدارس في المدارس الى المدارس الى المدارس الى المدارس الى المدارس الى المدارس الى المدارس الى المدارس الى المدارس الى المدارس الى المدارس الى المدارس الى ولو خوجو دا؟ قال داري كانوا يخصاروا لهيك فوتت على فرق الشيء في المجاز هذا نبي مجاز دي او حتى غير قال قال على أنك إذا أكدت الفائد المنظر لم يكون جاهزاً دام دم أقرأتو هندك كان كانت لين أقرأتو تأكيد الكبار لكي بمنظرتي او جنابي بض بضفري بضم الضاء وسكون الضاء مادة قرنية في أطراب جمع وأماظر وأظافير اثر الغسل فتع الله من ذلك والأذر بقي جاني في النحاس أصدر حاضر سياده المنقول حاضر يا دي من باب اذا جبت بعده توتي ما اقصد بالحديث ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم هي الاقتصاد على فرق المواعيد كما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 ايه وش... يا رجاله مجتن... قلت يا ابو ليلى اقول حاك قلت مشان هذا الموضوع دايم يجوز يا ابو بس الموضوع يجوزش بتحكش لا قريله لكوا ماني جسمي كان طهق بني لك مالي ادمي على حكي دون بس دليل على طهارتي لا ما باغاش حتى, حتى, حتى بي في شوش كما ان تركوا المانيه حتى إنسان ده يزرق فارغ ملوى. إذا خرج عزيزي المعروف من هذه المبادرة مبادرة يعني تسبيش خريب. هذه فيها خبرة معروفة دائما خريب كا لما دليل على طهارتي أيضا. استحباب وصلي يوم كان رتما وياي بدنا نأذي كمان النظافة. لبود يا لبود يا آخر جاب كما يقسم المخاطو ونحوه من الطائر ما التي ليست من نظر حتى ما بعض النيران ذاك لجمعين. أقول قيلونا همود له بعض النيران. يقول أصلاً إلا لجمعين هي بعض النيران. أول نصه فيها. أقول خديج هذا إن شاء الله عاشتين. ذيك أنا جلست يا إما بعض النيران هو، يا إما بعض حتى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 أولًا أما دل بيش ليه أبغى أقوله، الإنسان أكيد أنا بس بيدل، ده زينج الشيء دشوا، ده زينج، لبوسي لبوكرانوي ملكتي حفظها، وبدأ يعيش أن إن ثوبة نومي وثوبة صلاتي وخروجى يعني زوج جايز الدنيا بكملنا لو كان تونا عند الله تساوي جناح طالما ما تقبل من الكافر ما تنا حتى كلام ما تقبل الله من الكافر كأس من الناف يقدر يعيش إذا قال مخلين الدنيا دائما عندي بواحدة نجت بزور هندكت يا له أوجده ما ولكن هذا هو مجرد ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك في اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من من من خزمات كردينية أفضل لأبو مردكي ولكنه يجب أن يكون في الخزمات الأبو مردكي أكبر إلى أبو كان العشرين زوجيا كبعث معكد حتى أمو أسيد كان يزالي بإسترق نعضاً معكد يعني أن أمو أسيد كانت تقوازية أبو أسيد كصحائف يغنبليه ويجب أن دعوات يكون مزروراً لدعوات كردينية ويجب أن يكون أبو حجز هذا كتاب بخاريا ل لصديق بخاريا لكتاب نكهة باب قيام المرأة في مجال الخدم. أفضل خدمة تعاونك. ناني شكل بعديش لا فرنسا بكتاب هذا السبب. بس كذا درست أفضل خدمة تعاونك. في مرتديك. بالطبع أنا شيء أمني في أمني في ولا لأ أفضل بيبس تنجيلو غوري بجانب تنجيلو غوري يعني ماقدر يا يعني درسته بس سنه افادتك هذا انا درسته درسته يعني قالوا على من الله مباح مباح والا كذبنا بالخضرغي يا ودي بخيلي شابه هجينا مكي هي قيامه نجيتو بيه ماشي ما ديالي ياك ولكن كتشجي يديني فارتلي اودي يشكاله داكادو لا عارف باقي زانيني خصوصا نياندا بيني اومي وانا كدير دايو عمو علي طلعنينا لا ارادنا بين دايو غير انا كدا هو خديت جيت عرفتك تخسر هذا مشهد على ديتا غير هي ديالي اسم قبل الا انا هي فزعتي دا بينه والله ما كزاني هذه طلعلو دوش إلا او هيا دي كواسلو ووسيدي ابو زيد و زيد بواصه ولا بغي غير بغيت نخوي على خويا دياك ما لو ما هذا السبوع يعني براعم أفلت بل عم بدأ ويت كذل ذا أستفتم بعدم رزقهم جاه في غمرة دفتر مسلا الله عليه وسلم دفتر مثلا إن, إن المرأة أفلت إذا صلت المقط خمسة هج أفلت الزوجة يخوينكم وصلت وصامت شهرها من كيب الرجيف طيب آآ سابعا أن الخروج على الناس مع وجود آثار الأمور العادية من الاكل والشرب والجماع لا يعتبر اخلال بفضلية خاصة الحياة يعني إذا كنت تقول شيء أخبرت أن هذا هو شغل يدعبه أولا لا يجب أن يكون يعني عني